ولا تعملون, من شهودا ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزو عن ربك مما مَالِذُرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا يَعْزُ عَن رَّبِّكَ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا وَظرَ بِ ذَلكَ وَلَا أَكْ بَرَِ الل فيِي كِتَابٍِ مبين